قاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَرَأً سَآتِيكُمْ مِنْهَا سَآتِيكُم مِّنها بِخَذَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَتْ مِّنْهَا وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إلا من ظلم ثم بدل غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين.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 F'anظur Merci proved to be an attack of thepi, and in theai showing da ses and thus we have promised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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيِّرَ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَةٌ إِيَّا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ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 وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ إني ألقي الي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين.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 والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فَنَاظِرَةٌ بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا منها اذله ولنخرجنهم منها اذله وهم صابرون قَالَ said, O Lord, who are you coming to the temple before coming to me as Muslims? He said, O Lord, who are you from the jinn? قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِلَّةَ هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوْتِينَا الْعِلْمَ مِنْ طَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ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 قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي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 قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُ نَبَأَكَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم, دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط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 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَن ْ خَلَقُ السَّموَاتِ وَالْأَرضَ لَكُم مِنَ السَّمَائِمَا فَأَن بَتْنَا بِهِ حَدَ إِقَذاتَ بَجَةٍ مَّا كانََ لَكُمْ أَتُ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّورِ جَعَلْنَا السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وَغَطَّيْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم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 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتَوكَّ على اللهَّ إِكَ على الحَق المُبين إِكَ لا تُسمِعُ المَوْتَ وَلَا تُسمِعُ الصّ مَدُعَ إذَا وََّ مُدُبِرين وَنَا تَم بِهَذِهِ الْعَمِي عَنْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ نُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأُجًّا مِّن فَهُمْ يُذْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ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 theosexuals Tages and on earth is not named to whom God wants to destroy, the sum from Him of all where صُنَّعَ اللَّهِ الَّذِي أَدْقَى نَكْلَ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ